الف لام م ين تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 وه يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم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 امين هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 ودانيهن عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زمبيلا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 وعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم, وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره.